ذلكَلِكَ مِنْ أَنباءِ غَيْبِنُحيِيهِ إلَك وَمَا كُ تَ لديهِمْ إذ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أيهُم يَكْفُلُ مَريم وَماَا كُ تَ لديهِم إِذ يختصمون